فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفستم وتربصتم وابتدرتم وغرتكم الاماني وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغروب، فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ما أقوم الناب هي مولاكم وبأس المصير.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 قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلمون ان الله يحيي الاضب بعد موتها قد بيننا لكم الايات لعلكم تعقلون